ولكن يقولون ان يكون المسلمون في المسلمين في ا ل م س ل م ن في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين ف المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين قال هي سبعون سبع سبع وسبع آ ي ا ت في الحجازي والمكي وثمان في الكوفي والشامي وست في البصري مكيه بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قولها الرحمن مبتدا وما بعده اخبار او اخبار مترادفه او اخبار م ت ر ا د ف ة ولم يدخل الواو بينها ل م ج ي ه ا على نمط التعديد كما نقول زيد أ غ ن ا ك بعد فقر أ ع ز ك بعد ذل كثرك بعد ق ل ة فما تنكر من إ ح س ا ن ه قال في البرهان أ م ا الرحمن فهو اسم من أ س م ا ء الله تعالى لا يجوز ل أ ح د من الناس أ ن يستعملوه في أ س م ا ئ ه م أ و ينتحلوه في صفاتهم م الرحيم فلان رحيم فلان رحيمة فلان ما فلان رحمن معنى يعني نستطيع وفي يقول الهادي عليه فلان فلان لكن أن نقول فلان الرحمن شهل إلى الحق ل ل ا ا س الرحمن هو الواحد ذ المن و ا ل إ ح س ا ن و ا ل ر ح م ة و ا ل ا ن ت ن ا ن علم ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ه و أ م ر بقراءته وتعلمه نعم وفي الذي علمه ا ل ق ر آ ن قولان أ ح د ه م ا أ ن ه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه الله ا ل ق ر آ ن وعلمه محمد أ م ة حتى بلغ جميع الناس وهذا في البرهان والثاني أ ن ه عام لمحمد ولغيره من ا ل م ل ا ئ ك ة ف إ ن الله علمهم ا ل ق ر آ ن قبل خلق آ د م وذريته ومن ثم قدم علم ا ل ق ر آ ن على خلق ا ل إ ن س ا ن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن في تفسير غريب ا ل ق ر آ ن ل ل إ م ا م زيد بن علي عليهم السلام التفسير في هذه الايه ذ لف... ه السورة ما لفظه قال أ خ ب ر ن ا أ ب و جعفر قال حدثنا علي بن أ ح م د قال حدثنا عطاء بن السائب عن أ ب ي خالد عن ا ل إ م ا م الشهيد أ ب ي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آ ب ا ئ ه ا ل ص ل ا ة والسلام في قوله تعالى خلق ا ل إ ن س ا ن ان آ د م عليه السلام وقوله تعالى علمه البيان معناه بين له سبيل الهدى الهدى والضلال والضلاله وقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان معناها ب ق د ر يجريان وقولها على ونجم ا ل وشجر ا ل ي س ج د ا ن ا ل ن ج م م ا ن ج م من ا ل أ ر ض ولم يجمع ل ى سعر وشجر ا ل مجمع ا ل ى سعر وقولها على ي ع ن يلاحظون النجم لا يكتب نجم ا ل ل ي ف ي ا ل س م ا ء س ب ا ل شجر ا لي ل لا س ع ق لكثير ه ا ل إ م ا م به وقولها على و ل ا تقشير ا ل م ي ز ا ن م ع ن ا ه ل ا ت ن ق ص و ه وقولها على و ا ل ن خ ل ذات الأكمام م ع ن ا ه ذات اللف ي والحب ذو العصف العصف الذي يوكل يوكل ايش عندكم والحب ذو العصف ا ل ع ص الذي يوكل اذينته معناه أ ع ل ى أ ع ل ى الحب والريحان الحب الذي يوكل نعم والريحان الحب الذي يوكل وقال الريحان الرزق وقوله تعالى خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال كالفخار وخلق ا ل ج ن ة من مارج من نار قال ا ل إ م ا م زيد بن علي عليه السلام الصلصال أ ل ط ي ن اليابس الذي لم يطبخ و إ ذ ا طبخ فهو الفخار والمارج ا ل خ ا ل د وقوله تعالى ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ف ل ا آ ل ا ء ا ل ن ع م ة واحدها الاء و أ ر ا د به الجن و ا ل إ ن س يعني الخطاب وقوله تعالى رب المشركين ورب المغربين معناه م ش ر ق الشتاء و م ش ر ق الصيف ورب المشارق والمغارب معناه م ش ر ق كل يوم ومغرب كل يوم وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللولو والمرجان معناه المحلى من الماء يلتقيان مع العذب والمالح و ا ل ل و ل و نعم المحلى من الماء يلتقيان من العذب والمالح وله ا ل ل العظام والمرجان الصغار اللؤلو وقول ؤ و من الجوار المنشات فالجوار السفن والمنشات المجريات و ا ل أ ع ل ا م الجبال واحد واحدها اعلم وقوله تعالى كل يوم هو في شان قال ا ل إ م ا م زيد بن علي عليهم السلام يجيب, يجيب داعيا أ و ي ف ق ه عانيا أ و يشفي سكيما أ و يغني فقيرا أ و يرفع, يرفع ضعيفا وقوله تعالى سنفرغ لكم أ ي ه ا الثقلان معناه سنحاسبكم والثقلان الجن و ا ل إ ن س وقوله تعالى ان استطعتم أ ن تنفذوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فاقطارها جوانبها وتنفذوا معناها تفوتوا وقوله تعالى يرسل عليكم شواط من نار ونحاس معناه نار ت أ ج ج ولا دخان لها والنحاس الدخان وقوله تعالى فكانت ورده كالدهان معناه كلون الورد والدهان ك م ع دهن وقال و ر د ة حمراء والدهان الجلد المبشور وقوله تعالى فيومئذ لا يسال عن ذنبه إ ن س ولا جان معناه لا ي س أ ل أ ح د عن ذنب احد وقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم معناه بعلاماتهم وقوله تعالى وبين حميم ا ل آ ن فالحميم الحار و ا ل آ ن الذي قد انتهى الذي قد انتهى ح ر ة وقوله تعالى ذوات أ ف ن ا ن أ ي أ غ ص ا ن وقال ا ل أ ف ن ا ن هي ا ل أ غ ص ا ن على الشيطان وقوله تعالى متكين على فرش بطائنها من ا س ت ب ر ق فالبطائن الظواهر و ا ل ا س ت ب ر ق ليس في ص ف ة الديباج ولا, ولا, خفه ولا خفه الفريد وقوله يعني خفه الفريده وقوله تعالى و ج ن ا ل ج ن ة ف ي ن دان ف ا ل ج ن ة الثمار التي تجنى والدان القريب الذي لا يعي الجاني وقوله تعالى قاصرات الطرف معناه لا تطمح ب ص ا ر ه ن إ ل ى غير أ ز و ا ج ه ن وقوله تعالى لم يطمثهن معناه لم يمسهن وقوله تعالى هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن قال ا ل إ م ا م زيد بن علي ع ل ي ه السلام ف ا ل إ ح س ا ن ا ل أ و ل هو ا ل إ ي م ا ن والتوحيد و ا ل إ ح س ا ن الثاني هو ا ل ج ن ة وقوله تعالى مدهامتان أ ي خضراوان كالسواد من ش د ة ريهما وقوله تعالى فيهما عينان نظاختان معناه حوارتان وقوله تعالى فيهن خيرات الحسان م ع ن ا خيار و ا ح د ة واحده ا خ ي ر ة وقوله تعالى حور م ق ص و ر ا ت في الخيام واحدها حوراء وهي ا ل ش د ي د ة بياض العين و ا ل ش د ي د ة سواد العين و م ق ص و ر ا ت أ ي مخدورات في الخيام المنازل وقوله تعالى م ت ك ي ن على رفرف م ع ن ا فرش و ب ص د ويقال الوسائد ويقال أ ر ض ا ل ج ن ة نرجع للتفسير ثم قال الهادي عليه السلام معنى خلق ا ل إ ن س ا ن فهو فطره وجعله وصوره وقدره ومعنى علمه البيان فهو هداه إ ل ى البيان وفهمه ا ل ل غ ة واللسان وفهمه ما يحتاج إ ل ي ه من الحجج من الحجج والبرهان قال ا ل إ م ا م المنصور بالله عبد الله بن ح م د عليه السلام ا ل إ ن س ا ن معروف وهذا اسم عام للذكر و ا ل أ ن ث ى يقال هذه ا ل إ ن س ا ن وهذا ا ل إ ن س ا ن وقول من يقول إ ن س ا ن ه لا أ ص ل له إ ل ا القياس قيل يريد آ د م وقيل محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وقيل جنس الانسان إ ن س أي خلق ل ا إ ن ج م ي ع اي أ خلق الناس جميعا أ وقال خ في البرهان علمه البيان يعني ما فيه من الحلال والحرام والنسخ و ا ل أ ح ك ا م و ا ل ه د ا ي ة إ ل ى أ و ا م ر الله عز وجل وفي الكشاف علمه البيان أ ي المنطق عدد الله الاء عدد الله ا ل ه ف ب د أ ب أ ه م ه ا وهي ن ع م ة الدين وقدم ما هو أ ع ل ى مراتبها وهو إ ن ع ا م ه في ا ل ق ر آ ن وتنزيله وتعليمه ل أ ن ه أ ع ظ م وحي الله رتبه و أ ح س ن ه في أ ب و ا ب الدين أ ث ر ثم عقبه بخلق ا ل إ ن س ا ن ليعلم أ ن ما خلقه للدين والعلم بوحيه وكتبه ثم ذكر مما يميز به باللسان من البيان وهو المنطق الفصيح ما م يميز به باللسان من البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عما في ضم... المعرب عما في ضميره انتهى ل أ ن المقصود تعديد النعم على ا ل إ ن س ا ن و م ط ا ل ب ة بالشكر ومنعه عن التكذيب ثم قال تعالى ا ل ش م س و ا ل ق م ر ب ح س ب ا ن أي ي ج ر ي ا ن ب ح س ب ا ن ق ا ل ا ل أ خ ف ش أ ض م ر ا ل خ ب ر ا ن إن ا ل خ ب ر ي ج ر ي ا ن م ق د ا ل ا ن ق ب ل ق و ل ه ب ح س ب ا ن أي ب ح س ب ا ن م س ا ل م س ل م ل م س ح المسح المسح المسح المسح المسح ا ل م س ا ل م س ا ل م س ا ل م ل م المسح المسح ل م س ا ل م س المسح المسح ا ل م المسح المسح ا ل م ح ا ل س ح ا ل م س ا ل م س ا ل م س ا ل م س ل م س قيل حسبان مصدر كالشكران والكفران وجمع حساب كشهاب وشهبان والقمر بحسبان قال الهادي عليه السلام ومعنا بحسبان يقول خلقهما للحساب يعرف بهما السنون والشهور والازمان والنجوم بهما السنون أي السنين والشهور والأزمان والشجر يسجدان فمعنى سجودهما هو اسجاده إ س ج ا د ه م ا للمعتبرين المستدلين على الله ممن ر آ ه م ا فلما أ ن كان معنى السجود من معنى ا ل س ا ج د ي ن جاز ان يطرح ا ل س ا ج د ي ن ويثبت السجود كما قال و س أ ل و ا ا ل ق ر ي ة التي كنا فيها و ا ل ع ي ر ة التي أ ق ب ل ن ا فيها و إ ن م ا أ ر ا د أ ه ل ا ل ق ر ي ة و أ ه ل العير ف ل م ا إن كانت ا ل ق ر ي ة من سبب ا ل أ ه ل من سبب ا ل أ ه ل طرح ا ل أ ه ل و أ ث ب ت القريه ة ي ع ن دائما ا ل إ م ا م الهادي عليه السلام ي أ ت ي ب م س أ ل ة السجود في مع ايات ت ت مع آ ي الله من السبب أ ن ا ل آ ي ا ت أ ي ب ر ت أ و دقتها و يعني ا ل ح ك م ة ف يصنعها جعلت م ا ل إ ن س ا ن يسجد لمن خلقها ف ك أ ن ه ا هي التي سجدت قال في التجريد في النجم في النجم غولان احدهما أ ن ه م ا لا ساق له من النبات الذي ن ج م من ا ل أ ر ض كالبقول وهو غول ابن عباس والسدي والثاني أ ن ه نجم من السماء والشجر ما له ساق كالتين والرمان وسير ا ل أ ش ج ا ر ا ل ق ا ئ م ة وسجودهما يريد سجودهما ل أ ن يدلان على وجوب السجود لله تعالى و إ ن م ا أ خ ب ر عنهما بالسجود و إ ن كان حافلا في الشمس والقمر ل أ ن السجود يناسبهما من حيثما ه في ا ل أ ر ض و ل أ ن ظلالهما يسجد ولا ظلال للشمس والقمر قال الرازي وفي الترتيب وجوه يعني ا ل أ ق ر ب الصدق أ ن ه ا يعني التفكر فيها والتفكر في الشمس والتفكر في القمر والتفكر في الشجر أ ن ه ا تؤدي إ ل ى أ ن ا ل إ ن س ا ن يسبح الله سبحانه وتعالى والتسبيح هنا بمعنى السجود أ و السجود بمعناها ل أ س ا س ي يعني الواقعي قال الرازي وفي الترتيب وجوه أ ح د ه ا أ ن الله تعالى لما بين ك ي ف ي ة رحمن و أ ش ا ر إ ل ى ما هو ش ف ا ء و ر ح م ه و ا ل ق ر آ ن ذكر نعمه و ب د أ بخلق ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه نعمه النعم به تتم و لولا و ج و د ه لما انتفع بها ثم بين ن ع م ة ا ل إ د ر ا ك في قوله علمه البيان و هو ك الوجود إ ذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أ ظ ه ر أ ن و ا ع النعم ا ل س م ا و ي ة وهي الشمس والقمر ثم بين ا كمال نفعهما في ح ر ك ت ه م ا بحسبان لا, لا يتغير ولو كانت الشمس ث ا ب ت ة في موضع لم ا ن ت ف ع بها أ ح د ولو كان سترها غير معلوم للخلق لم انتفعوا بالزراعات في أ و ق ا ت ه ا وبناء وبنا ا ل أ م ر على الفصول ثم بين ا في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من ا ل أ ر ض وهو النبات الذي لا ساق له والذي له س ا ق ف إ ن الرزق اصله منه ولولا النبات لما كان ل ل أ د م رزق إ ل ا ما شاء الله و أ م ا أ ن النبات هو أ ص ل الرزق ف ل أ ن ه إ م ا نباتي و إ م ا حيواني ولولا النبات لما عاش الحيوان والنبات هو ا ل أ ص ل قائم على ا ل س ا ق ك ا ل ح ن ط ة والشعير و ا ل أ ش ج ا ر الكبار وغير قائم كالبقول ا ل م ن ب س ط ة على ا ل أ ر ض ثانيه ة للحكمة تعالى لما ذكر القرآن ذكر وكان هو كافيا لا يحتاج معه إ ل ى دليل آ خ ر قال بعده الشمس والقمر بحسبان والشمس والنجم والشجر وغيرهما من ا ل آ ي ا ت إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن بعض الناس إ ن لم تكن النفس ا ل ذ ك ي ة في الدلائل فله في ا ل آ ف ا ق آ ي ا ت منها الشمس والقمر و إ ن م ا اختارهما للذكر ل أ ن حركتهما بحسبان بحسبان تدل على فاعل مختار سخرها على وجه مخصوص وذكر ا ل أ ر ض والسماء وغيرهما إ ش ا ر ة إ ل ى ما ذكرنا قال وذكر ا ل أ ر ض والسماء وغيرهما إ ش ا ر ة إ ل ى ما ذكرنا من الدلائل ا ل ع ق ل ي ة ا ل م ؤ ك د ة لما في ا ل ق ر آ ن من الدلائل ا ل س م ع ي ة ثم ذكر وجها ثالثا تركناه استغناء بهذين الوجهين ثم قال الهادي عليه السلام معنى والسماء رفعها فهو علقها سماء و أ ق ل ه ا فوق ا ل أ ر ض وانما فعل ذلك لحكم ومصالح منها ان تجد الرياح بينها وبين الارض ويتسع الهوى للسحاب ولانه يجعل ما بين ذلك طريقا للصيد ومسكنا للجو ولانه جعل السماء مسكن م ل ا ئ ك ت ومنشاه احكامه ففي بعدها عن الارض التي هي مقر الثقلين تبعيد عن معرفه بعض الغيب الذي اراد انه تعالى ان لا يطلع عليه الثقلين ولغير ذلك ثم ولكن هناك و ض ع ا ل م ي ز ا ن أ ل ان ت ت ع ا ل م ي ز الله ن ا و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد و ا ل ه م ا د ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله م ح د ولله أ ح م د ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله ن ا م د ولله محمد ولله م ح م ولله محمد ولله م ن م د ولله محمد ولله م ح م ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد ولله محمد و محمد و محمد ن محمد و محمد و محمد و محمد و محمد و محمد و ا ح م د و محمد و محمد و محمد و محمد و محمد و محمد وحفظ دماء المسلمين يا ب ا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة ه حسنه وقنا عذاب النار